يقول الله تبارك وتعالى ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقسم به وتاكيد المقسم عليه وكان الله تعالى قد امر بحفظ الايمان وكان مقتضى ذلك حظها في كل شيء ولكن الله تعالى استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عربة أي نامعة وحائلة أي عن أن بر ان يفعلوا خيرا ويتقوا شرا ويصلحوا بين الناس نعم فمن حلف على ترك واجب وجب حنثه وحرم إقامته على يمينه ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث يعني قال والله مثلا لا أصل الفجر في جماع هذا حلف على ترك مثلا واجب فنقول يجب عليك الحنث يجب عليك الحنث يعني يجب عليك أن ترجع في يمينك وإذا حلف على ترك مستحب استحب له قال والله لا لا اصلي سنه الفجر مثلا فنقول له لا ارجع وهذا على وجه الاستحباب يبقى على حلف ومن حلف على فعل محرم نقول يجب عليك الله ويحرم عليك أن تفي بهذا نعم ومن حلف على فعل محرم وجب الحنث أو على فعل مكروه استحب الحنث وأما المباح فينبوي فيه حفظ اليمين عن الحنث ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها شوف يعني ربط الشيخ بالقواعد دايما ماشي معك دائما يمشي معك بالقواعد نعم قواعد تبين أصول الفهم فمع أن الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأيمان وحفظ اليمين يقتضي أن تمشي على اليمين فعلا وترك لكن الله سبحانه وتعالى استثنى من ذلك ما قد يوقع في ترك وجب أو فعل محرم او ترك مستحب فلا تستدل لنا بحفظ اليمين على فعل المحرب واحد حلف الا يقرب زوجته قال والله ما اتيك ابدا ما عشت نقول له لا ارجح ولهذا اذا لم يرجع بعد الاربعه اشهر امره القاضي بالرجوع والا الطلاق. الطلاف والله انا حالث. وأنا بقى يعني الحالث واليمين نقول له من التعظيم الاستجاب وكان ينبغي لك الا تحلف اصلا على فرق واجب او فعل محرم لو كنت تعظم لكن الآن قدم بقى نظر القاعدة عندنا أوه. إذا تزاحمت المصالح قدم أهمه وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب أخفه يبقى عند تزاحم المصالح بقدم الايه الاعلى عند تزاحم المفاسد اقدم الايه الادنى يبقى عند تزاحم المصالح واجبات او مستحبات اقدم الاعلى دي قاعده خدها عندك اقدم الاعلى يعني حال التعارض حال عدم استطاعه التوفيق بين الواجبات والمستحبات تزاحمت مستحبات قدم الاعدل قدم إلا اصوم ولا أقرأ قرآن ولا أطفل العلم أروح درس كذا ولا درس كذا ولا درس كذا طيب آآ يعني آآ أتصدق بهذا المال ولا أشتري بكتب علم ولا أبني مسجد ولا تذا مستحبة قدم الاعلى والاعلى لا يختلف قد يختلف من زمن إلى زمن من مكان إلى مكان يعني أنا الآن مثلا في بلدتي بحتاج مسجد سنة هذا يقدم على النفق على فقراء المسكين مثلا فقير او مسكين قد يقدم على مسجد احيانا على حسب يبقى اذا قدمت المستحبات قدمنا الاعلى المفاسد ارتكبنا الادنى المفاسد لازم ارتكب مفاسد نعمل ايه نعمل ارتكب الادنى اللي هي المفسده الاقل يبقى دي قاعدة اتت بها شريعتنا العظيمة ولكن هذه القاعدة عند التعارض وعدم إمكانية الجمع فعدم إمكانية الجمع بين المستحبات هذه اقدم من الأعلى عدم إمكانية دفع المفاسد كلها يبارتكب الأخف فهنا تتميم اليمين مصلحة وانتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك فقدمت لذلك ثم ختم الايه بهذين الاسمين الكريمين فقال والله سميع اي لجميع الاصوات عليم بالمقاصد والنيات ومنه سماعه لاقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير ام شر وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته وان اعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده نعم كل هذا يعني يدل عليه ختم الايه بهذين الاسمين والله سميع عليم فهذا يدل على مجازاته وبالتالي احذر يا صاحب اليمين ان تحلف يمينا على اثم او معصيه او أن تتجاوز فتستهين ب اليمين ولكن احفظ اليمين على البر والتقوى يبا ختم الآية بالاسمين يدل على معنى والله سميع عليم فختم الآية بهذا يدل على التحذير من مجازاته لأنه سمعك وعلم ما نويتك فاحذر من مخالفتك وانخفيا في فعلك هذا وقولك هذا على الناس فلن يخطأ على رب الناس نعم. ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولا في يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم اي لا يؤاخذكم بما يجري على السنتكم من الايمان اللاغيه التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب ولكنها جرت على لسانه ققول الرجل في عرض كلامه لا والله وبلا والله وكحلفه على أمر ماض يظن صدق نفسه وإنما المؤاخذه على ما قصده القلب نعم ثلاثة يمين هو لغو ويمين منعقبه ويمين غموس أما اللغو فهو ما لم يقصد العبد الحلف فيه وانما كلام يجري على اللسان والله لا اروح تمبارح كذا لا والله أنا كذا إلى آخره فهذا لا يقصد به الإنسان اليمين ولا ما يخرج على الإنسان وكذا فذا لا يؤاخذ الإنسان عليه لا كفار فيه ولا شيء ولا إذن ولا معصية ولا ومثل ما لو حلف على شيء ماضي يظل صدق نفس اي الله لم يشوفتم بارح وفعلا قام في نفسه أمس وهذا كان قبل أمس مش أمس وهو يظن أنه امس فقال والله رأيته والله رأيته بالأمن وحلف على ذلك ثم تبين أنه كان هذا أول أمس مش امس فهل عليه كفاره لا ما, ما عليه كفار لأنه يظن صدق نفسه يظن صدق نفسه فمن حلف على شيء يظن في صدق نفسه فبان خلاف ذلك فانه لا كفاره عليه في هذا لا كثار عليه هذا ولا إشكال ولا اسم اليمين الثاني يمين منعقد وهو ما عقد القلب عليها وتكون على الشيء في المستقبل والله لأفعلن كذا والله لن أفعل كذا والله سأكلم فلانا لن أكلم فلانا ساذب إلى هذا المكان لن أذب إلى هذا المكان وعقد يمين على طيب فهذا ينبغي له أن يفعل ما حلف عليه والله يروح يبا يروح والله مش رايق، مش رايق. لكن إلا أن يذهب وقد حلف أن يذهب يبع عليه كفارة عليه في ذلك كفار يمين على شيء في المستقبل أكد ذلك إن عقد قلبه على هذا اليمين يبقى عليه الكفارة إن الثالث يمين غموس وهو الحلف على شيء في الماضي على خلاف ما كان عليه قال والله لقد ذهبت إلى فلان وقلت له كذا وكذا, وكذا وكذا وما ذهب ولا رأى وهو يعلم ذلك أو والله لقد فعل فولان أمامه كذا وكذا هو لم يفعل يشهد بذلك يشهد الزور هذا يمين لا كفاره فيه وهو آسف وهي كبيره من كبائل الذنوب ولا كفارة فيه لا يعني أنه خفيف أخص من المنعقد لا وإنما لشدته أما ما كان فيه كفارة فمعلوم أن الكفارة ترفع للانسان المؤاخذه في الآخرة ان أتى به لكن هذا لا كفاره فيه نقول له استغفر الله وتب إلى الله وارجع إلى الله وامرك باء الله ان شاء غفر لك وإن شاء عقبك إن شاء غفر لك وإن شاء عقبك يبدأ اسمه يمينه غموس قيل سمي غموثا لأنه يغمس صاحبه في النار يعني لا كفاره فيه وإنما يستحق به العذاب. لكن قد يغفره الله عز وجل الإنسان إذا تاب واحسن الى التوبه لأن الشرك إذا كان الشرك يغفر على أعظمته فمن باب أولى هذا اليمين إذا هذه الايمان ثلاثة يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموز فرمع عقب أي يمين منعقد عليه كفار سواء على حلف على الاف على برا ثم فعله نقول افعله لا ت... لا لا... لا افعل لا هذا البر وكفر اذا كان هذا البر واجبا نقول يجب عليك ان تفعله واذا كان مستحبا يقول نقول لو استحب لك ان تحنف وان ترجع نعم اذا عقد قلبه فيامن المعاق والله تجري تتغدى وكذا كذا يعني والله تجري تتغدى والله تيجي نروح سوا ولا يقصد اليمين لغو فهذا لغو لكن لو قال والله تيجي تغدى معايا انا حلفت تقعش بقى يمين الله يبارك فيك أنا حلفت والله تيجي تغدى معايا تمام الثاني قال له والله ما انا أنا انا عندي كف وحلف فكلاهما حلف فالذي وقع في يمينه وحلف عليه الكفار عليه الكفار هذا قول الجمهير في قول لشيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان اليمين لو قصد بها البرز والاكرام فلم يطوعك صاحبك فلا كفاره فيه يعني مثلا اقول مثلا لرجل مثلا كبير السن وكذا وانا اريد ان اكرمه شيخ شنطه لا والله من شيله والله يشل عنه والله, يحلعنا والله يحلعنا لا لا لا لا لا لا يمكن فأنت تريد اكرامه هذا رجل كبير وانا تريد ان تحمل عن تريد إكرامه. وما مكنك من ذلك قال شيخ لا ما فاكفار لانك اردت الاكرام والاكرام انما حصل بالعرض انت مجرد عرضت عليه حصل الاكرام بذلك حصل الاكرام فاذا خرج مخرج الاكرام ولم يطرك فاحبك على ذلك فلا كفارة ولا حنف في ذلك نعم اه إذا حلف أنه سيذهب إلى هذا المكان من أجل غرض معين من أجل غرض معين فتحقق هذا الغرض تحقق هذا الغرض فلم يذهب إلى هذا المكان إذا كان قد علق الذهاب على هذا وقد حصل هذا ففي نيته أنه إذا حصل هذا الشيء الذي يعني ينويه وغرضه لن يذهب إلى هذا. فلا يكون حانثا و. أخطر من هذا ما ذكر العلماء أيضا في هذا الباب من أنه مثلا إذا طلق وقد وقع طلقه على سبب معين فبان أن السبب هذا كان على خلاف الواقع يعني مثلا طلق امرأته لأنها زنت مع شخص أخبر بهذا فطلق لأنها زنت ثم تبين أن هذه المرأة أصلا لم تكن في البلدة يومات او هذا الشخص كان مسافرا فتبين الكذب قالوا فين الطلاق لا يقع يعني الى هذا الدرجة لو علق طلاق في نيته على سبب فبان خلاف السبب ان الطلاق لا يقع نعم هذا دليل على المقاصد في الاقوال كما هي مرتبرة في الأسعال تمام شوف هذه القواعد دائما قواعد انت ايه؟ مربوط بها هذا التفسير عشان انت عرفنا لا نبالغ يعني في ماتح هذا التفسير الحقيقة بحقه ويستحق هذا الأمر دائما الشيخ يربطك بالقواعد فيقول على اعتبار من منين جبناها في اليمين اللغو أنا ما قصدت اليمين اصلا ومثله ما لا تقصد العرب به حقيقة اليمين وإن كانت سورة سورة اليمين فقد يقول الإنسان شيئا هو فيه يمين سورة سورة يمين ولا يمين لكن لا يقصد به اليمين يبقى المعتبر المقصد ويكون هذا من اللغو فالعبرة بالإيه؟ بالمقاصد نعم والله غفور لمن تاب إليه حليم بمن عطاه حيث لم يعاجله بالعقوبة بل حلم عنه وسطر وصفح مع قدرته عليه وتونه بين يديه نعم. للذين يؤنون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص، وهو حلف وهو حلف الرجل على طرف وطء زوجته مطلقة أو مقيدة لأقل من أربعة أشهر أو أسر. دب يعني حكم خاص. ففرع الكلام من حكم الأيمان الحلف عموما إلى حلف خاص في أمر خاص، وهو حلف الزوج على زوجته. ألا يقرب نعم مطلقا أو مقيدا بما هو أكثر من أربعة أشهر أو أقل من أربعة أشهر لو خيرت الزوجه ما بين القسم كذبا وبين الطلاق يعني إزاي؟ نعم اخونا يسأل يقول يعني لو قال الزوج لزوجته مثلا انت فعلت كذا وهي قد فعلت هذا الفعل لكنها ان اخبرته بالصدق طلقها وان لم تخبره بذلك وكذبت عليه امسكها فهل تحلف الصدقه وتطلق او تحلف اليمين الكاذبه وتبقى نقول إذا كان للزوج حق في هذا الأمر بمعنى قال ما لم اذهب لفلان او أنت ذهبت لفلان وقد ذهبت اليه فعلا وحصل بينهما ما حصل لكنها لو قلت أيها لو روح وقابلته وخرجت معه سوف يطلق فالتالي مش عايز أخرب بيت أخرب بيته هو وأحلفه إيه على خلاف الواقع نقول لا يجوز لا يجوز هذا وهي أتيمة عاصيه في الأمرين ومثل هذه الزوجة لا تعاشر اصلا مثل هذه الزوجة لا تعاشر لأنها تحلف النهارده كذلك انما كلمته بكره تركز بانها ما راحت له بعدها تركز بانها ما كذا الى اخره وهذا كذب لكن قال لها مثلا لا تكلمي أمك وكلمت أمه, امه ثم قال كلمت امك والله لو كلمت امك لو كنت كلمتيها في الاطاله وطلب منها ان تحفظ فحين يدين لها أن تحذف بخلاف الواقع لكن تعرض يعني والله ما كلمته، وهي تقصد ما كلمته الساعة اللحظة الآن يعني تعرض في هذا الكلام لا بأس إذن الأمر بيرجع إلى المحلوف عليه حق ام باطل حق ام باطل إن كان باطل لا لا يجوز تفعل الباطل وتحلف لا لا يجوز إنما إذا كان على حق ففي ذلك مندوحة بشرط أن تعرض في الكلام قدر ما ما تستطيع وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الرجل وزوجته طالما من غرض خير وطالما أن يقصد خيرا أو المرأة فيباح ما لم يباح في غير هذا فقال كما جاء عند مسلم ليس الكذب حديث الرجل إلى زوجته نعم ومثل حديث المرأة إلى زوجها طالما أنه يراد بذلك حق ويقصد خيرا إنما تنقلب الأمور والزوجة تفعل الباطل وتبرر الباطلة بالأيمان الكذبة لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم حديث يمينك على ما صدقك به يعني صاحبك نعم إذا كان الغرض هو اقرار الحق أما إذا هربت بالتورية لتغيير الحق وجعله باطلا أو جعل الباطل حقا إن هذا لا يجوز ولا عبره بما قصف بل عبرة بما حلفت إنما لو كان لو كان الإنسان سيوري سيعطرط من أجل الوصول إلى الحق وقصدت أن هذا الأمر يبقى لا حنس علي ولا شيء ويبقى يميني على ما حلفت أنا يبقى على ما يصدقه صاحبك صاحبه الأصل لكن لو حصل أمر حصل شيء يعني مثلا قال مثلا يعني رجل ظالم ظالم ويريد أن يظلم شخصا وقال هذا الشخص جاء عندك بالأمس علمت عنه قد جاء عندك بالأمس هل جاء عندك ولا ما جاء عندك ولو علم أنه جاء عندي لفعل بما يفعل وهو ظالم ماذا اقول له أحرف أنه ما جاءني وأنه في نفسه ما جاءني ساعة ما جاءني الشهر الماضي ما جاءني كذا إلى آخره ولا قل دعنا ساقول الصدق لو ولو ادى ذلك إلى القتل لا اما اذا كان بقى باطل يعني هذا الرجل صار بدم او رجل مبتدع وقد استغفر عندي من اجل الغروب من امام السنه مثلا او مؤاخذه قاضي يريد ان يحكم في هذه البلع فأحلف أنه ما جاءني أو كذا أو ما رأيته عندي لا هذا باطل معنى الاخير معاة فيزبة زرقة لو سمح حشب المكان عند باب المخزن الإخوان يعني في صفحة عامة اللي بيجي يوقف في, في فيزبة ولو عايز يعني نقول صاحب في فيزبة صاحب العربية المكرباص فاريخ المعاة فيزبة ومعاة سيارات حطاف أماكن بعيدة حتى لا يعرفنا الناس فضلا أن يمل مننا الناس لا. لو تيقنوا أنه ما فعل طيب هو يشهد أنه ما فعل ايوه هو بس هو ما يشهد هو ما فعل أنه فينا كان موجود معهم يعني آه يعني هو شهدين هو كان موجود، هو كان موجود.طيب ما يأتي ب ما ياتي بأختي أو يأتي بكذا كان هذا عندنا. لا دي قضايا دي قضية خاصة منوعة من خاصة تعامل بقدرها ولا الأصل إنسان لا يشهد بخلافه الحق. والعلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون لكن في حالات قد يجوز فيها هذا لكن هذه حالات يقدرها العلم مع أشخاص معينين في أحواله معينة نعم وإلا ما حتى يكون ذريعة يعني نعم فمن آلا من زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفر وإن أتم يمينه فلا شيء عليه وليس زودته يعني فلا شيء عليه من جهة الكفارة لكن لو حلف أقل من أربعة أشهر لا والله من جاي لك شهر قمرى ورجب ونصف شعبان مثلاً فخلاص يعني أقل من أربعة أشهر فبيقول لو تمت المدة فلا شيء عليه ولو أتىها حنف لكن هنا نقول يحنف ولا ما يحنف على القاعدة السابقة بوجوب الحنس أو باستحباب الحنس إن كانت زوجته لا ت... إن كانت زوجته ستتضرر ببعده ويعلم هذا الأمر عندها فأراد أن يعاقبها نقول لا ينبغي لك هذا ويجب عليك أنك ترجع فقد لا تصبر امراتك فتفتن هذا يؤدي إلى محرم أو لا ليست كذلك فاستحب ليه, تط... ليه تهجر زوجتك ثلاثه اشهر مثلا او شهرين ونصف ليه؟ فعلى الاقل مستحب ان ترجع فهذا امر دائر بين الوجوب والاستحباب انما الشيخ يتكلم هنا لا شيء علي انا في مساله الحنف في موضوع الحنف نعم نعم يتركها يسال اخ يقول طب والذي يترك زوجته سنة, سنه او سنتين او ثلاثه سنوات دي ليس إيلاء ولكن لما فيه ولكن هذه مساله أخرى هذه مثالة أخرى الزوج مدة آآ عن آآ الزوجة تزيد عن اربعه أشهر هل يجوز هذا أم لا يجوز نقول إن رضيط المرأة بذلك هذه تبهوش قد لك سنة اثنين ثلاثة اربعين اللي هم عايزين ابني البيت ومستقبل العيال حتى ما عايز يجي بعد سنة لا تجي بعد سنة تعملت حاجه تعملتش حاجة ده هم كلهم عشرة مرئات دولار اللي انت لا واقف ما ينفعش هل البيت قد لك على الاقل ثلاث سنين، ما انت شايف فلان فلان قاعد خمس سنة مرة راح اوعه خلاص انت حر طالما هذا اختياركي خلاص لا يعتم من راجل لكن امراه اخرى تقول لا انزل كل سنه لازم ينزل ماشي طيب امراه ثالثه عاوزه ينزل كل سته اشهر تقول انا لا اصبر على بعدك اكثر من هذا يا سته اشهر يا ما ينفعش اطلب الطلاق من حقي هذا لو فعلت لأن عندنا الان مفاسد وعندنا مصالح زي القاده مرت معا هاتجي ثلوس آه لكن المرأة قد تنحرف لا الى قدم هذا انزل كل ستة أشهر إذا رضي الزوجين كل ستة أشهر أكثر من أربعة أشهر لابد من إذن المرأة إن أذنت وإلى فالحق إيه فالحق لها طيب له استقبال استقدمني طيب أمه منعه أمه بتقول إيه وعتخدها معاه هي عماله لأي في التلفون تعيق خذني امه تقول له اوعى يا ابني كذا يصع من يطيع امه ولا يطيع زوجتها يطيع زوجتها في هذا لانه ترك الزوجه معصيه ولا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق نعم اي اي اخوكم يسأل يقول إحنا قلنا إنه لو حلث اللي يعني أقل من أربعة أشهر شهرين شهرين ونص وكذا فقلنا إنه يجب إنه يرجع إذا كانت الزوجة ستتضر بهذا أو يستحب إذا لم تتضر فذيقول لو كان يفعل هذا هجرا لها أليس الله يقول وهزرهن في المضاجع نقول بلا ولكن إذا كان الهجر شرعيا كان الهجر شرعيا إذا كان بيهجر لأن الوعظ لم يأتي بفائدة وهي امرأة ناشد ماشي إحنا نتبع عن سبب الهجر تتهجر ليه؟ إذا كان سببا شرعيا نقول له ماشي شهرين شهرين ونصف ثلاثة ماشي طالما الهجر شرعي لكن لو كان الهجر غير شرعي يبقى لا يجوز ونرجع إلى قاعدتنا التي مرت معنا نعم وليس لزوجته عليه سبيل لأنه ملكه أربعة أشهر وإن كان أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق لها فإذا تمت أمر بالفيئه وهو الوقت فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كثارة اليمين يعني إذا طلبت ضربت له مدة أربعة أشهر من اليمين قال إذا طلبت زوجته ذلك لأنه حق له لا يعني معنى ذلك إذا حلف أنه لا يقربها سنة ولم يقربها سنة وفي الشهر العاشر الحدي عشهر عاد والزوجة لم تطالب بحقه ما تطلبتش القاضي لا فيه مشاكل لكن إذا طالبته فهذا من حقها يبا بعد الأربعة أشوة بحق الزوج فيؤمر الزوج بالفيئة بالرجوع إذا طالبت المرأة لذلك حقه إذا طالبتها إذا ما طالبتها خلاص نعم بعد ستة من حقها بعد ثمانية من حقها بعد ستة من حقها فورا بقت يرجع لأنه الأربعة أشهر خلاص مات فات. نعم وإن امتنع أجبر على الطلاق فإن امتنع طلق عليه الحاكم ولكن الاكره على الطلاق اكره على الطلاق ودي من حالات الحالات اللي خلاف الاصل معروف ان الاكراه الطلاق لا يعتد الطلاق به فلو اكره رجل رجل عن طلاق امرأة واحد كان على علاقه بامراه كان على علاقه قبل الزواج المهم حاصة بأنه خلال تزوجت في غيره بعد ثلاثين ثلاثة جاء الرجل الأول وأخذ في مكان وأكرهه على الطلاق وإلا قتله فطلقها يقع الطلاق ولا يقع لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق المكره من الحالات بقى التي يقع فيها طلاق المكره والمجبر هذه الحاله التي يحلف الزوج على إضرار امراته إذا لم يقربها أكثر من أربعة أشهر فهو لأنا حالة مش فالقاضي يجبره على الطلاق مش هترجع؟ لازم تطلق فيجبره القاضي على الطلاق فإن طلق هنا وهو مكره وقع طلاقه لأن هذا إكراه بحق إكراه بحق وطالما إكراه بحق يبقى فترطب عليه أحكامه نعم ولا طيب, طيب امتنع البرد شوف والله لو قطعوني ارضا إربا إربا مش هطلع. فالقاضي يقول لها انت طالك فيطلقها القاضي سلطان، لأن هذا تسحب منه ولايته وحقه لانه استعملها في غير المشروع إذا نتحبها منه نعم ولكن الفيئه والرجوع إلى الزوجة أحب إلى الله تعالى ولهذا قال فإن فاء أي رجعوا إلى ما حلفوا على طرفه وهو الوطن فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم رحيم حيث جعل لأيمانهم كفاره وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاة ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا إلى زوجاتهم وَحَمُّوا عليهن وَرَحِمُّهُنَّا يبقى الشارع بيتشوف إلى الرجوع بيتشوف إلى عدم الفرقة ولهذا الإنسان علي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته ويعلم أن الزوجة أثيرة عنده، يعاملها بالمعروف، يتجاوز عن زلاتها ان زلت إن أخطأت إن حصل منها تقصير فيتجاوز لأنها أثيرة عنده خلاص لن يعود أب في حياتها ولا أب في حياتها ولا شيء زج كل شيء وهي عندك أمة تخدمك وتقوم على أمورك وشؤونك وتشاركك في حياتك في تربية أولادك مثلنا جميعا يعني من من الذي يجلس في بيت مع الأولاد وحمى متاعب الأولاد ثم مع ذلك خدمة وكذا وكذا لابد أن يكون الإنسان صاحب مرؤة صاحب مروئه يعني لو جبت انت واحد يشتغل لك انت شغلك في البيت يوميا ما ياخد منك كم مره انت بجيب واحد يعني يعمل مصاحب في البيت سباك ولا بتاع ديتين ويروح لك يديني ثلاثين واربعين جنيه او خمسين جنيه على حسب بقى عمله امال بقى واحده واحده اذا خرجت واذا دخلت كانت ربنا اشاراتك طبخ كنز واولاد ورعايه اولادك ومشاكل اولاد وغير ذلك بين المطبخ وبين الأولاد وبين الكنس وبين هذه الأشياء ثم مع ذلك متطلباتك أنت إذا دخلت إلى بيتك أردت أن تكون متفرغه لك وأن تراعي أمورك واحوالك ثم بعد ذلك يسكن لك وفراش ووطاء لك كل هذا بكام لو أجيب واحد بقى يخدمك يخدمه دي بكام لا تريد منك كم ولكن تريد منك كلمة طيبة مغفره لذلة تقع فيها تجاوزا عن تقصير تقع فيه لابد أن يكون الإنسان صاحب مروءه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان صلى الله عليه وسلم أفضل الناس خلقا مع زوجاته وهو القائل خيركم خيركم لأهله لأهله وأنا خيركم لأهله فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك وحث إلى ذلك فالشريعة تتشوف فتشوف إلى هذا ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون صاحب مروءة حتى والله لو احتاج إلى طلاق امرأة لو استحالت العشرة ولابد من الطلاق فلابد أن يكون صاحب مروءة أيضا لابد أن يكون صاحب مروءة أيضا في طلاق الامرأة في طريقه بإحسان كما ذل الله سبحانه وتعالى أنا أقول هذا لأن الحقيقة يعني معظم الإخوة عندنا وأنا واحد يعني منهم ولأبرئ نفسي قد لا نعطي الزوجة يعني حقها الذي ينبغي أن يكون من رأسة والرحمة ومراعاة جهدها الذي تبذله في البيت قد الإنسان لا يقدر هذا احيانا لكن ينبغي علينا جميعا أن نقدر جهد المرأة والنبث فهم يقول لا يصفق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر يعني يتجاوز الإنسان ولا يريد كمالا في مراته قد لا يكون في الواقع يعني موجودا نعم محبوظة. نعم لسه قدام قدام الجامع ما اظن مش فاهم انها تبقى حق لحد الاخر ايه بس يمكن مش فيها حد الاخر صاحب الفيسبوك برقه فيسبوك ده طيب وهنا عزم الطلاق انه عزم الطلاق فإن الله سميع عليم اي امتنعوا عن الفيئه فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم ارادتهم لازواجهم وهذا لا يكون الا عزما على الطلاق فان حصل هذا الحق الواجب منه مباشره والا اجبره الحاكم عليه او قام به فان الله سميع عليم فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضره والمشاقة المضره والمشاقه يعني المضره والمشقه المضره بزوجته ويقصد التعنس معها حاجه من اثنين يا زوجتك انت عايزها ترجع يا زوجتك انت ما انتش عايزها فطلقها اما ان تمسكها لا انت الذي تاتيها ولا انت الذي تطلق لا اعلم ان الله سبحانه عليه شوف الجمال بها في الأولى فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. الثانية وإن عزفوا الطلاقة فإن الله سميع عليم إلا لم تطلق يبقى الأولى خرجت مخرج الترغيب والثانية خرجت مخرج التهديد سميع عليم اوعى إن بقى استعملت أوراق استعملت مش عارف ايه محاكم جبت محامي يتلاعب كذا وكذا لا اعلم أن الله سميع عليم نعم ويستدل بهذه الايه على أن الالاء خاص بالزوجه لقوله من نسائهم وعلى وجوب الوطء في كل اربعه اشهر مرة لانه بعد الاربعه يجبر اما على الوطء او على الطلاق ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا اه انتبه بقى هنا المساله دي الشيخ بيقول ان يستدل بهذه الايه على ان الاله خاص بالزوجه يعني يمين الخاص بالزوجه ماشي واضحه دي قال وعلى وجوب الوصي كل اربعه ايه اشهر مره حتى يؤدي حق الزوجه معنى ذلك أن ما عاد المرة يكون داخلا في الاستحباب إنما كل أربعة أشهر دل على الوجوه لأن الله تبارك وتعالى ما يتوعد على هذا إلا لتركه واجبا نقول والأقرب أن يقال لأن هذا على حسب احتياج المرأة فقد يحصل للمرأة فتنة إذا لم ي... فيها زوجها شهرا فضل عن أربعة أشهر فحينيذي نقول يجب عليه أن يعفى امراته أن يعفى مرأته ويكون هذا في من الا يقرب أكثر من أربعة أشهر غير مسألة كم يأتيها وك... ومتى يجب عليه أن يأتيها وهل في مدة فعلا آه تعين ياتي الرجل في مرات على وجه الوجوب أم لا نقول مرجع هذا لأمر الزوجة والزوج وإلا فإن الزوج قد يبقى سنة ولا يأسم زوج مثلا مريض مثلا او زوج بلغ سنا مثلا ما عد راغب ومراته كذلك طب نقوله ده كل أربعة أشهر يجب عليك أن تأتي مراتك ولو مرة. فمن هنا يجيب هو رجل مريض أو رجل كافرة سنه خلاص ما عاد فنقول مرجع هذا إذن إلى مسألة الحاجة وعدمها فقد نقول يجب على الرجل كل شهر يجب على الرجل كل عشرة أيام يجب على الرجل كل... هذا على حسب المضرب بيئة زوجة بل إن ابن حزم رحمه الله تعالى قال وواجب على الرجل ان ياتي كل طهر ولو مر لأنه أخذ هذا الوجوب من قوله تعالى فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله فإذا تطهرن فأتوهن. فقال ظاهر الأمر الوجوب فيجب عليه ان ياتي في الطهر ولو مر يجب يجيلها كل طهر مر لكن نقول لا الاربعه ولا المرة ولا الشهر وانما مرجع ذلك إلى الحال بين الزوجين نعم طيب نقف عند المطلقات